الذاكرة بينما يقويها ويضعفها الذاكرة هي الخاصية الأكثر أهمية للجهاز النفسي لدى الإنسان والتي تمكنه من تلقي التأثيرات الخارجية والحصول على المعلومات وتجعله قادرا على معالجتها وترميزها وإدخالها والاحتفاظ بها واستخدامها في سلوكه المقبل كلما دعت الحاجة إليها فدور ذاكرة لا يقتصر على تسجيل وحفظ ما كان في الماضي فحسب. وإنما يتجلى دورها في كل فعل حيوي نريد القيام به في الوقت الحاضر ويقول الخبراء إن أسوأ شيء لذاكرة هو الدهون الناتجة عن الزيوت المهدرجة والموجودة بكثرة في رقائق شرائح بطاطس المقلية والمخبوزات والعجائن التي تحتوي على السمن الصناعي أما ما ينفع الذاكرة لتكون حادة وقوية فالإكثار من أكل الخضروات والفواكه الطازجة فذلك مهم جدا لصحة الإنسان عامة وللذاكرة خاصة وكذلك الإكثار من المأكولات البحرية والتنوع في الأكل وعدم التركيز على نوع واحد والابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة الجاهزة والمعلبة